113. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون 114. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير